ما رأيكم في من يطعم في إذاعة طريق السلف ويقول هذه ليس طريق السلف وعلى السلفين أن يتخذوا إذاعة سلفية بحق وما رأيكم في من يؤلب على هذه الإذاعة أو يطعم في القائمين عليها الحمد لله إذاعة طريق السلف إذاعة معروفة بالمنهج السلفي وبنشر الأشيطة الصوتية للعلماء الكرام الأفاضل السلفيين والقائمون عليها مشايخ وإخوة سلفيون وفقهم الله وسددهم وهم مرتبطون بالعلماء ويستشيرونهم وهذا حصل أمامي وذهبت ببعضهم إلى بعض المشايخ لعمل لقاءات فهم مرتبطون بالعلماء وعلى خير وسداد والذي يتكلم فيهم إنما يتكلم فيهم بالهوى وهذا الكلام لا يقبل بل الذي أعلمه والذي رأيته والذي يعني تدل عليه الشواهد أنهم على خير وعلى سنة وأنها إذاعة سلفية مشكورة ويجب التكاتف معهم والتعاون على البر والتقوى ومساعدتهم في كل ما يحتاجون إليه من مشورة ومن كذلك يعني مساعدة ولو بالدعاء لهم التسديد والتوفيق وهكذا السلفي يستشعر مثل هذه الأمور ويكون همه نشر الدعوة السلفية وإفادة الناس مع ما هو في الواقع من الإذاعات الفسقية والبدعية والقنوات الفاسدة فلما يجد مثل هذه القناة الصالحة القناة السلفية القناة التي يشرف عليها مشايخ فضلاء سلفيون فإنه يفرح ولا تزعج مثل هذه القناة إلا أصحاب الهوى والذين في قلوبهم مرض أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم أن يصلحهم ويكفي مسلمين شرهم جزاكم الله خيرا ومبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله